حميد وال كتاب بالم اننا كنا منذرين فيه يفرق كل امر حاكي رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّك إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ உ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ فَتَكِبُ يَوْمَ تَرَى السَّمَاءَ بِدُخَانٍ يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العظيم انَّ لَهُ مُذَكِّرًا وَقَدْ جَاءَهُ الْبَشِيرُ رَسُولٌ مُبِينٌ ثُمَّ تَرَى عَنْهُ وَقَالُوا مَا لَهُ دُنُون إِنَّكَ كَاشِفُ الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُعِيدُونَ يَوْمَ مَن نَبَطَ شُرْبَطَ الشَّكْرَاءَ إِنَّا مُنْتَقِمُونَ وَلَقَدْ قَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمًا فِي الْعَادِ أن أدوا إلي عباد الله إني لكم